ا ل ح م د لله والصلاة و ا ل س ل ا م على رسول ا ل ل ه م ر ح ب ا بكم هذا جهاد الترباني يحييكم بعد يحييكم ط و ل غ ي ا ب ف ي الحلقة السادسة ا ل من ب ر ن ا م ج الحلقه ت يتابع ا العظماء المئة. ا ر ي ي خ ولمن لم ل ا الماضية ف ذ ا ا ل ب مبني على كتاب ر ن من ا عظماء ا م مئة أمة ج على ل إ س ل ا م مجرى غيروا التاريخ. وأخيرا الحلقة ا ل س د س ة التي طال انتظارها و انا شخصيا مثل كل الذين انتظروها منذ أ س ا ب ي ع و أ ن ا أتلقى ي تسأل عن موعد ه ذ ه احب ل ل إلى كل من سأل، إلى كل من انتظر. أقدم اعتذاري على تأخري الذي لم يكن له ق أقدم ة يكن من من انتظر س تأخري أي اعتذاري ب وجيه ولكن أعيدكم إن ش ان ء الله أ ن ح اشكركم و يكون ل البرنامج أن ب ل أسبوعي بداية أحب أن أ بداية ش ك على تعليقاتكم التي أ ح ر ص على قراءتها بشكل دائم في صفحتنا على اليوتيوب ويبدو ا ل ف س و وتويتر وأشكر و ك ا ل ج ن ا ل م ج ه ل ي ن ان ل ذ ي نشروا البرنامج في مواقع التواصل الاجتماعي ا أسأل ل ل في هناك أ ي ج ي فارس مجهول قام مؤخرا بنشر البرنامج بشكل واسع إلى ذلك الشخص شكراً لك وقبل أن نبدأ في قصة اليوم أريد أن أعلق على تعليق وصلني أسعد قلبي شكرا قراءتي قصة أريد نبدأ أن أن أسعد عند في له هذا التعليق وصلني من سليمان الذي يبلغ من العمر عشر سنوات ويحرص على م ش ا ه د ة البرنامج يا سليمان هذا البرنامج موجه ب ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى إ ل ي ك أ ن ت و إ ل ى ا ل أ ب ط ا ل الصغار لكي تعرفوا تاريخكم الذي جهلناه نحن في صغرنا فوقعنا ض ح ي ة لغزاه التاريخ عندما أ ر ى أ ب ط ا ل صغار مثل سليمان يحرسون على م ش ا ه د ة برنامج يتحدث عن تاريخ ا ل أ م ة يزيد إ ي م ا ن ي ب أ ن هذا الجيل هو الجيل الذي انتظرناه لقرون و أ ك ي د أ ن هناك من هم في عمر سليمان وربما أصغر إلى ل ه ؤ اصغر ء الأبطال ا ل ا أنتظروا أن أعماركم أما تنسوا بجانب الآن تعليقاتكم واقتراحاتكم ولا تنسوا أن تكتبوا أعماركم بجانب تعليقاتكم ولا الحلقة السادسة فإلى التي س ن خ ص ص هذه ا أبطال البحرية الإسلامية المجاهدة وسنشرح فيها كيف أصبح الأسطول الإسلامي العملاق القوى العظمى الأولى في بحار لقصة بطلين الأرض أصبح كيف في من وسنشرح ه ا ل ح ل ق ة بالذات لها أهمية خ اهميه ص ة وذلك ل أ ن ا تؤكد ا كنا قد أشرنا قد إ ل في نظرية ي ر الغزل ا ا ت خ ي إحدى بنود هذه ا ل أبطالنا ن ظ ر تاريخ ي هي ة تمس ا خ و إ ف ئ ه فلا يكون لهم ذكر في التاريخ أ ص ل ا ً ولكن هناك بند آ خ ر هو أ ك ث ر خبثا ً بل أ ك ث ر قذاره وهو تحويل بطل من أ ب ط ا ل ا ل إ س ل ا م العظماء إ ل ى مجرم أ و سفاح لكي نفقد أ ن ا و أ ن ت مفهوم القدوه ة فيزرع في داخلنا أن ذ ه الوهميين، الأمة لم تخرج إلا المجرمين أو السفحين، وفي أحسن الأحوال بعض الأبطال لم أو أحسن تخرج وفي بعض مثل السندباد وعلاء الدين علي بابا ا ل ش ط ر حسن هذه ا ل أ س م ا ء ا ل و ه م ي ة و ا ل ح ق ي ق ة التي وجدت نفسي أ م ا م ه ا أ ن ن ي كلما تقدمت أ ك ث ر ف أ ك ث ر في هذا البرنامج وقلبت في صفحات التاريخ ا ل م ن س ي ة زادت ق ن ا ع ة كانت قد تجسدت لدي ب أ ن تاريخنا الذي نجهله نحن يعرفونه هم تمام ا ل م ع ر ف ة هؤلاء القوم درسوا تاريخنا جيدا بينما و ق ع ن اصبحوا نحن ن في الفخ الذي و وأبطالنا، ه هم لنا، فنسينا تاريخنا ت ى سقطنا في براثن الجهل في ل ل الأبطال ت فاختفى خ ف ذكر من و ع يقدسون ن أطفالنا وشبابنا عن ا وتاه ط ر ي العزة والكرامة، وأصبحوا ي ق مجرمين من أ م ث ا ل جنكيز خان و ريتشارد قلب ا ل أ س د حتى أ ن البعض صار يسمي نفسه قلب ا ل أ س د على الفيسبوك وغيره بدون أ ن يعرفوا أ ن الملك ا ل إ ن ج ل ي ز ي قلب ا ل أ س د قتل آ ل ا ف المسلمين المدنيين وداس على جثثهم البعض ا ل آ خ ر اختار أ ن يقتدي بلاعبي ك ر ة قدم وممثلين أ و أ ي شيء المهم أن ل ا يكون مسلما لذلك لا تستغرب أ ن يتحول هذا الطفل عندما يكبر إ ل ى شخص تافه فاقد ل ل ش خ ص ي ة أ و حتى فاقد ل ل إ ن س ا ن ي ة ولا تستغرب عندما يمتلئ قلبه كرها ل أ ي شيء يمت ل أ م ت ه ل أ ن ه لم ي ق ر أ أ و يسمع عن هذا التاريخ غير القتل أ و الفشل أ و الهزائم وإن هو مهووس هولويود، إلا كنت تظن أن هذا الاسنتاج ما هو إلا خيال شخص مهووس بنظرية من قرصنة تنتجها التي فاسأل أي شخص شاهد من أفلام هذا شاهد ما خيال المؤامرة، فيلما البحار شخص شخص عن اسم أ ش ه ر قرصان يظهر في ا ل أ ف ل ا م والقصص وحتى مسلسلات ا ل أ ط ف ا ل فلن يستغرق ذلك الشخص زمنا طويلا بالتفكير حتى يجيب ب أ ن القرصان ذو ا ل ل ح ي ة الحمراء والعين ا ل و ا ح د ة واليد ا ل م ق ط و ع ة والقدم الخشبيه ة إ ن القرصان برباروسا الذي يظهر دائماً في أفلام الكريب مثلاً، والحقيقة التي لا يراد لنا أن نعرفها، قرصينة يظهر أن في أ ن بربروسا ه ذ الذي يصورونه لنا بهذه ا ل ص و ر ة ا ل م خ ي ف ة ما هو إ ل ا بطل إ س ل ا م ي قل نظيره في تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة جمعاء رجل كله ع ز ة و ك ر ا م ة مجاهد في سبيل الله ولم يكن قرصانا متعطشا للدماء كما يصورونه بل كان بطلا يعمل ل إ ن ق ا ذ دماء آ ل ا ف المسلمين التي كان يسفكها أ ج د ا د ه م المجرمون في مراكز التعذيب في ا ل أ ن د ل س و ق ص ت ن السلطان تبدأ ب ذ ك اللقاء الذي ا ل جمع السلطان العثماني سليم الشهم أ أوروبي و عروج وهو ل الله مسلم تنحدر من ألبانيا السلطان العثماني رحمه بحري تنحدر جذره اسمه من بقائد قائد فذ سليم ا ل أ و ل الذي أ ص ب ح أ و ل خ ل ي ف ة في ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة استدعى القائد عروج و أ ط ل ع ه على رسائل ا ل ا س ت غ ا ث ة التي بعث بها مسلمو الاندلس من أ ق ب ي ة الكنائس ا ل م ظ ل م ة ف أ و ك ل سليم ا ل أ و ل رحمه الله إ ل ى عروج م ه م ة هي في عرف الدنيا م ه م ة م س ت ح ي ل ة و أ ع ط ا ه التوجيه الاستراتيجي لهذه ا ل م ه م ة و ملخصه ذ ه ا ل م ه م ة ا ل م س ت ح ي ل ة أ ن يقوم عروج ب ق ي ا د ة أ س ط و ل إ س ل ا م ي و البحار إ فيه من أ ق ص ى شرق البحر المتوسط في تركيا إ ل ى أ ق ص ى غرب المتوسط في ا ل أ ن د ل س و م ح ا ر ب ة أ س ا ط ي ل الجيوش ا ل ص ل ي ب ي ة م ج ت م ع ة التي يلقاها في طريقه من إ س ب ا ن ي ا و ب ر ت غ ا ل ي ة و إ ي ط ا ل ي ا وسفن القديس يوحنا ل ل الآمن في إحدى المدن الأندلسية المحتلة من قبل القشتاليين الصليبيين الحامية البحرية الإسبانية لتلك ر تدمير س و وشل قوة من ثم في إحدى المدينة العدو مع م ب ا غ ت ة الكنائس ب ص و ر ة م ف ا ج ئ ة ل ل ح ي ل و ل ة دون هروب القساوس الكاثوليك الذين يعرفون أ م ا ك ن غرف التعذيب وبعد العثور على غرف التعذيب يتم تحرير المسلمين الأوروبيين التعذيب أقبية غياب لتجنب إصابة بالعمى على مع مراعاة عدم لعدم السرية المسلمين الكنائس الشمس الأسرى نقلهم للشمس غرف تحرير رؤيتهم حتى يتم نتيجة منذ سنين من و أ خ ي ر ا ا ل إ ب ح ا ر تحت جنح الظلام مع ا ل أ خ ذ بعين الاعتبار أ ن ا ل ع و د ة هذه ا ل م ر ة لن تكون نحو تركيا و إ ن م ا س ت ك و نحو ن الجزائر من طريق آخر و ذ ل ك ل إ س ع ا ف ا ل أ س ر ى ب أ س ر ع وقت من ج ه ة ولخداع ب ح ر ي ة العدو من جهه ة أخرى ا ن ت ت ا ل التوقيع السلطان سليم الأول م م ه هل ة ر أ أو سمعت أو قرأت ي ت سمعت عن عملية مستحيلة في ت الجزء ر ي خ ا ب أصعب ش ر من المهمة؟ هذه ا ل في الرابع من فيلم المهمة م ل ا س تحول ي ل ة ت ح المكان الذي مثل فيه توم كروز بطل الى ف ي ل ل م إ مزار للسياح العرب الذين لا أعتقد أنهم سمعوا عن العملية المستحيلة الحقيقية التي قام بها بطل من أمتهم اسمه بطل أنهم عن من أعتقد أمتهم عروج الغريب أ ن القائد المجاهد عروج قام بتنفيذ هذه ا ل م ه م ة بنجاح منقطع النظير والاعجب من ذلك أ ن ه قام و إ خ و ت ه بتكرارها مرات ومرات ف أ ن ق ذ أ و ل ئ ك البحار ا ل أ و ر و ب ي و ن المسلمون جزاهم الله كل خير عشرات ا ل آ ل ا ف من أ ر و ا ح المسلمين الذين هم أ ي ض ا من ا ل أ و ر و ب ي ي ن ا ل أ ن د ل س ي ي ن ف ذ ا ع صيت القائد ا ل إ س ل ا م ي عروج في بحار الدنيا كلها وتناقلت شوارع أ و ر و ب ا ا ل ك ا ث و ل ي ك ي ة قصصا م ت ن ا ث ر ة عن ب ط و ل ة بحار عثماني يبحر كالشبح المرعب فلا يستطيع أ ح د صده أ ب د ا أ م ا ا ل أ ن د ل س ي و ن المسلمون فقد أ س م و ه بابا اروج أ و بابا اروتس أي الأب في لغة الأندلسيين الأب عروج الأوروبيين وذلك من فرط احترامهم وتقديرهم لهذا البطل الذي خلصهم من ويلات محاكم التفتيش فحرف ا ل إ ي ط ا ل ي و ن بابا أ ر و ت س إ ل ى بربروس ا ا ولعل ت ع ن ي ب ا إ ي ي اللحية ط ا الرجل صاحب اللحية الحمراء ل ل ة و هذا هو سر امتلاك القرصان الذي يظهر في أ ف ل ا م أ و ل ئ ك التافهين للحيه ة الحمراء ا ل م م أن ا ل ا بارباروس عروش أو س ت ح ب م ع ه جهاده إخوته في وإلياس إسحاق خ و ر ف ا ل الدين إلياس الله ذ ي سمي بخير الدين فسشد إلياس رحمه الله في فاستشهد رحمه جهاده وقام خير الدين ب م ح ا ر ب ة الحكام العملاء مع الصليبيين ا ل أ س ب ا ن في بلاد الجزائر بينما سقط عروج في أ س ر فرسان القديس ي ح ن ا في ج ز ي ر ة رودس ولكن البطل عروج و ب ع م ل ي ة خ ي ا ل ي ة استطاع أ ن يحرر نفسه ثم قام بالتسلل بحرا إ ل ى إ ي ط ا ل ي ا وهناك استولى على س ف ي ن ة من سفن الجيش الصليبي بعد أ ن قتل كل من فيها من الجنود الصليبيين ثم أ ب ح ر بها وحده من إ ي ط ا ل ي ا إ ل ى مصر ومن ميناء ا ل إ س ك ن د ر ي ة انطلق ا ا ل م ج ه د الدين الجهاد الفذع الروش مرة أخرى ليلقى أخاه ليواصل الإخوان بارباروسا معا في سبيل الله ليلقى سبيل القليلة في بسفنهم المتواضعة مرة أخرى خير ولكن أ ح د ا ل خ و ن من الحكام الموالين ل إ س ب ا ن ي ا ا ل ص ل ي ب ي ة آ ن ذ ا ك قام ب م س ا ع د ة الغزاه في حصار م د ي ن ة تلمسان الجزائريه ة فرفض رفضوا وفضلوا عروج الأتراك والجزائريين رفضوا الهروب أو الاستسلام. وفضلوا أن يلقوا الله مقبلين غير مدبرين عروج القائد البطل الاستسلام يلقوا الله ولما الأسبان القائد مقبلين علم وجنوده ب أو أن أن ن س وبعثوا الذي يقاتل في تلك المعركة تلك في ب ا ل إ م د ا د ا ت ا ل ع س ك ر ي ة لتحاصر هذا البطل من كل اتجاه ف أ ح ا ط به الصليبيون بسيوفهم في كل موضع قبل أ ن ينهلوا على جسمه بسيوفهم ا ل غ ا د ر ة تقطيعا وتمزيقا وقتل البطل ولم ق ت البطل ل عروج و يكتف ا ل غ ز ا الصليبيون بقتل هذا المجاهد و إ ن م ا ق ط ع و ا ر أ س ه وأخذوها ليطوفوا بها في م د ن أ و و ر ب ا ا ل ك ك الكنائس ك ا التي دقت بها أجراس الكنائس احتفالاً ث و ل ي ي ة دقت ل ملوكهم ا هذا ا مر ر أ س يسبب الذي كان ا ك ب س ا ل ل م و ولكن هل انتهى ا ل إ س ل ا م بعد مقتلع ر و ج وهل استسلم المسلمون للصليبين <تصفيق> ل ي س المهم في أ م ة ا ل إ س ل ا م م ن ي ح م ل ا ل ر ا ي بل المهم أ ن تبقى الراي م ر ف و ع ة دائما ف إ ن كان قد سقط بطل من أ ب ط ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ف إ ن هناك بطل آ خ ر يولد بها إ ن ه القائد البطل خير الدين بربروسا شقيق القائد عروج الذي مواصلة الجهاد التي بدأها على الله طريق صمم رحمه عروج أخوه فجهز خير الدين بربروسا سفنه واتجه ب ه الى مباشرة إ تونس فدمر السفن ا ل إ س ب ا ن ي ة هناك وحررها من الصليبين ي و أ ذ ن ا ب ه م ثم توجه بجنود ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة ا ل م ج ا ه د ة فحرر الجزائر ولم يكتف بذلك بل قام باحتلال جزر البليار ا ل إ س ب ا ن ي ة بعد أ ن دمر ا ل أ س ط و ل ا ل إ س ب ا ن ي هناك ولما سمع البابا بولس الثالث في روما بانتصارات هذا القائد المسلم أ ع ل ن من الفاتيكان ح ا ل ة النفير العام في أ ر ج ا ء أ و ر و ب ا ا ل ك ا ث و ل ي ك ي ة فتكون تحالف صليبي ضخم مكون من ج م ه و ر ي ة ا ل ب ن د ق ي ة و ج م ه و ر ي ة ج ن و ة والسفن ا ل ح ر ب ي ة ل ل د و ل ة ا ل ب ا ب و ي ة و ق ر ا ص ن ة القديس ي ح ن ا فاجتمع أ ك ب ر أ س ط و ل عرفته ا ل أ ر ض في ذلك الوقت مكون من ستمائه س ف ي ن ة تحمل نحو ستين الف جندي ويقوده قائد بحري أ س ط و ر ي هو أ ع ظ م قائد بحري عرفته أ و ر و ب ا في القرون الوسطى يدعى أ ن د ر ي ا دوريا و ذ ل ك ل إ ن ه ا ء ا ل إ س ل ا م كليه في البحر ا ل أ ب ي ض المتوسط بينما ت أ ل ف ت القوات ا ل ع ث م ا ن ي ة من واثنين سفينة تحمل 22 أ ل ف جندي فقط والتقى ا ل أ س ط و ل ا ن في م ع ر ك ة بروزا في الرابع من جماد الاولى أ و ل ى ع م م 945 هجرياً، ا ل ا احفظ ف ق ت ا ا ر ي ي خ ج د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 ف و ق الصليبيين ب ا ل ع د ة والعتاد إ ل ا أ ن بربروسا قائد ب ح ر ي ة د و ل ة ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة ا ل م س ل م ة انتصر انتصارا كبيرا وحطم خير الدين بربروسا ا ل أ س ط و ل ا ل أ و ر و ب ي المتحالف تحطيما كليا فهرب أ س ط و ر ت ه م أ ن د ر ي ا دوريا من ميدان ا ل م ع ر ك ة التي لم تستمر أ ك ث ر من خمس ساعات وبعد هذا الانتصار ا ل إ س ل ا م ي الضخم عمت ح ا ل ة من الفزع والهلع أ ر ج ا ء ا ل إ م ا ر ا ت ا ل ص ل ي ب ي ة ووصل أ ص ب البحرية البحر ح ت ت الإسلامية العثمانية ا ل سيدة م س ط بلا منازع لثلاثة منازع ا م قرون و ت ة ووصل خبر انتصار القائد المجاهد خير الدين بربروسا ا ا إ ل ى بلاد المسلمين في كل مكان ن مآذن مكة والمدينة والقدس ودمشق والقاهرة وسمرقند فعلت في وجميع التكبير والقدس والقاهرة ل ل صيحات وبومباي ديار ي ا مكة ودمشق م م س وبعد ذلك الانتصار لخير الدين بربروسا ا تحولت أ س ا ط ي ر القوات ا ل ب ح ر ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ج ا ه د ة ا ل ت ا ب ع ة ل ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة ا ل ع م ل ا ق ة إ ل ى أ ق و ى ق و ة ب ح ر ي ة في بحار ا ل أ ر ض ومحيطاتها ويكفيك أ ن تعلم أ ن دولا مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك و س ق ل ي ه وسردينيا صارت تدفع الجزية والضرائب للخلافة الإسلامية تدفع مقابل السماح م لسفنها ب ر ولا ر في ا ب ح ر ل م تستعجب و ط ح حماية ت الإسلامي الأسطول ا ل ث م من موانئ شمال ولسينيما ا الذي اتخذ إفريقيا ا ن ي ل ز ا مقرا、له. ولا ئ ر له ت ت س ع ج إ ذ ان علمت أ جورج واشنطن أول رئيس للولايات ل رئيس ا ت م ح دفع ة الأمريكية د ج ز ي ة للمسلمين لكي يرضوا بتوقيع م ع ا ه د ة يتم بمقتضاها عدم الاعتداء على أ م ر ي ك ا وهذه ا ل و ث ي ق ة هي ا ل م ع ا ه د ة ا ل و ح ي د ة التي كتبت ب ل غ ة غير إ ن ج ل ي ز ي ة ووقعت عليها الولايات ا ل م ت ح د ة ا ل أ م ر ي ك ي ة خلال تاريخها الذي يتجاوز قرنين من الزمان وفي الوقت نفسه هي ا ل م ع ا ه د ة ا ل و ح ي د ة في تاريخ أ م ر ي ك ا التي ت ع ه د ت فيها الولايات ا ل م ت ح د ة بدفع ض ر ي ب ة س ن و ي ة ل د و ل ة أ ج ن ب ي ة ولكن هل اكتفى العملاق خير الدين بربروسا بذلك النصر العظيم الذي حققه كلا لم يكتف ي خير الدين بربروسا بما صنعه من مجد للمسلمين فقام م ب ا ش ر ة بحملات م ك ث ف ة ل إ ن ق ا ذ المسلمين في ا ل أ ن د ل س من تعذيب م ح ك م التفتيش ف أ ب ح ر في البحر ا ل أ ب ي ض المتوسط ج ئ ه وذهابا لنقل اللاجئين المسلمين ا ل أ ن د ل س ي ي ن بمن فيهم من أ ط ف ا ل ونساء وشيوخ حتى كان أ ه ل ا ل أ ن د ل س هم من أ ط ل ق عليه اسم خير الدين بدلا من اسمه الحقيقي خ س ر ف عرفانا له بالجميل. خير ر ر بالجميل الدين له ب ب ومن س ا الخليفة ا عينه ع ل ث ا ي و ق ت هو ا أميرا عاما للأساطيل الإسلامية العثمانية المجاهدة ذ ل ك ت ق د ي ر ا ل ه ذ ا ا ل ق ا المجاهد ا ئ د ل ع ظ ي م ف م ن ه و ذلك الخليفة العظيم خ ل ل ي ف ة ا الذي ظهر خير الدين بربروسا في زمنه بعد أ ن تسلم الحكم من أ ب ي ه سليم ا ل أ و ل رحمه الله وكيف تابعوا ع وما هي حكاية معركة مهاكس حكاية العظيمة التي هي ر من يوما دون أي شك يوما من أيام الله الخالدة ت معي ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة ل ن ب ح ر سوية ب إ ح د ى سفن ا ل أ س ط و ل ا ل إ س ل ا م ي الضخم إ ل ى ع ا ص م ة ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة إ س ط ن ب و ل لنتابع معا ح ك ا ي ة عظيم جديد من العظماء ا ل م ئ ة شبها ل م ؤ ر خ و ن ملكه بملكنا ب ي ل ل ه سليمان عليه السلام تابعوا معي ق ص ة الرجل الذي كان ي ب د أ رسائله إ ل ى ملوك أ و ر و ب ا ب إ ن ه من سليمان و إ ن ه بسم الله الرحمن الرحيم كنو ا في الموعد ا ل س ل ا م عليكم ورحمة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه س أ ت ش ر ف ب م ت ا ب ع ت ك م ل ق ن ا ت ن ا على ا ل ي و ت ي و ب ت ص ل ك م حلقة ا ل ب ر ن ا م ج أ و ل ا ب أ و ل و س أ ت ش ر ف أ ك ث ر ب ق ر ا ء ة ت ع ل ي ق ا ت ك م و م ق ت ر ح ا ت ك م أسفل ا ل ف ي د ي و في ا ل ي و ت ي و ب و ع ب ر ص ف ح ت ن ا على ا ل ف ي س ب و ك و ت و ي ت ر سيتم نشر ت ع ل ي ق ا ت ا ل م م ي ز ة في كل ح ل ق ة أ م ا ا ل آ ن اقرا أ و التعليقات ا ل ق ا د م ة التي لا تقل ر و ع ة عن أ ح د ا ث قصتنا لا من صلح الدعاء السلام عليكم تنسونا من アスタ غ ف ァン الله من بين ا ل و ر ا و わ كف الفخر بأننا ننتمي مركب النصر م ض ا ل مجده كن عليه عند رفع العالمين موسوعه ا ل ن ا ب ل س و ل ح ع ل و م ا ل ا س ل ص م ي ه Must h a e b e m of g e d